ها هناك بين العسكر طاح بين العسكر الذي عقد ارنه هو سال من ايث الذي قد فرق الخفى حليل ينسل وقال لا يعرف الخوفة. ولم يرمج بساحات الردى شيفة فهو الأجدر لما يذكر طاها الأكبر بين طاحت الاسفى حين العشقى تل الأعدى عنه واسأل الطفى من ليس الذي قد فرق الصفى حلي ينفل وغالى يعرف الخوف ولم يغمد بساحة الودا شيفة فهو الأجدر لما يذكر طاحل بين الحجر ثدي المولى بباب الخلق والمنصب كان دي مفهوم ابو احمد الربايري ثدي المولى الخلق والمنصب ونن هو في وجهه مشرق بيوم القضاء يغطى الغهد والموتق على أيض قراض المرتضى مورق وهو المصدر مجدا يذكر طاح الأسفق بين الأسفق طاح الأسفق صفاة الخلق والمنطق ومنه نوره في وجهه المشرق في عرمي القاة في أغطى العهد والموتق على أيوب غروض المرسى بامورق وهو المصدر مجدًا يا خالقاهر رب علينا العسكر على العسكر ان اعلم ان سبك والسيف فلغد رمشه هو يمنعه وذكر انسا حت الميدع نتحاه ولايلا خ رجال فصطصره تنكل اكبر دمن احمر كباب هي العلا ان علما سبب كون اتحده وسايب وان تذكر انسا حت الميداء متخشاه ولا لا تبكي اكبر دمغان احمر طاهر اتعبلوا هوا اصلغه سر والشومي يونا ان شاء الله اتعبلوا فقد اردا عليون فارس القومي وقد زالت سواعي الخوف والغم أجاب الله هو حقا دعوة الأم مثل حيضر فارس خيبر طاح الأكبر حين الأكبر طاح الأكبر حين الأكبر, الأكبر, الأكبر, الأكبر, الأكبر, الأكبر, الأكبر أتاب رأس الغدر والشوم أتى بالرأس رأس الغدر والشوم فقد أردى قلي فار القوم وقد زالت دواعي الخاف والغم أجاب الله حقا دعوة الأم مثل حيدر فارس خيبر طاح الأكبر حين الحسدر طاح غداني ما نظر بالسيف والطعني حلو <تصفيق> حلو بعد راسي جه موظف ان ينادي السفر فيا مولى يبركني فقد نال الخدا يا سيدي مني أجاب السفر فصبوا يا علي ابني سحيك يشكر وبه تجر طاحر عليونصا وللامجاد غنوان عليونصا وللامجاد فكم أردى من الأغداء فرسانا وعندين الهدى تمغيز غروانا إلى أن ذا له الأغداء ضمانا يبقى الكوتر يوم ها كويس علينا بالعكره الخيري والزين شاف فلاح حيرها قلاب جيم حيمها قلى القى وابكى ورها وجهه وجه واهجيل رسوله المصطفى المختار هذا متعلهات على الكره ومن الجواد دي ميرينا يا رئيس البتا هو ده حمله حدا غير ايدك كره بدر والخندقه وخضر متي ياسل يا بارث قدس ويزغر وهادى بني طلع بها الكظار حذا استبي الهوا والهوا ضارها الشعب من شيء جو فاضر وتتمر كل وكيتي ما ورجال وجود عتب حسين اله قدا وما شوب دبوا واده عين بارع غير وهذا الشاب من نشيد را فاض الهجو انت وكيف شيمة ورجل وجوء عدو بتابة احتمالها جادر مشور قبل عادة مع البارد علم صور الأعجزية والقفية إلى أرواح المؤمنين والنار والمسلمين والمسلمات والمعجم والمعجمات وإلى رواح الله ومن ثمين يا رحمة الله من أفرائي قبل الصلاة على محمد وآل محمد